Book 2 44 44 44 الـخروج هل توجد هنا صاله هل توجد هنا صاله ديسكو تط يوجد هل يوجد هنا نادي ليلي هل يوجد هنا نادي ليلي تط هل توجد هنا حانه هل توجد هنا حانه Что сегодня у вечера показывают у театры? Что сегодня у вечера показывают у кино? Что сегодня у вечера показывают по телевизоры? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ يوجد يشه بيليتي هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح؟ يوجد يشه هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ يوست ياشي بيليتي نا ماتش. هل ما زالت توجد تذاكر لمباراه كرة القدم؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراه كرة القدم؟ يا جادايوسيا ديت نا апоشنيم شيراغو. اريد ان اجلس تماما في الخلف. أريد أن أجلس تمام في الخلف ياجد سد تسريد أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط أريد أن أجلس في مكان ما في السط ياجديسد نبير ششرهم أريد أن أجلس تمام في الأمام أريد أن أجلس ТАМАМАН ФІ АЛ-АМАМ Вы можете мне нечто параить? БИМАДА ЮМКИНУ АН ТАНСАХАНИ? БИМАДА ЮМКИН АН ТАНСАХУНИ? КАЛИ ПАЧИНАЕТСЯ ПАКАЗ МАТА ЯБДАУЛ АРД? МАТА ЯБДААЛ АРД? Вы не могли б достать для мяне білет. هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ هل يمكنك تدبير تذكره لي؟ تييستوت بوباش بليتسوكا دلا غولني هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ تييستوت بوباش بليتسوكا دلا غولني هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ تيوس تودبوباش كريتي هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟